وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افك افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها ت فهي تملا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر فِي السَّرِ السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل ا ل ط ر ا ن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 أ و يلقى اليه كنز أ و تكون له ج ن ة ياكل منها وقال الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا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 بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا إِذَا رَأَتْتُمْ ハム م ターズ・スターズ・スターズ・スターズ・スターズ・スターズ・スターズ・スターズ・スター ا スターズ・スターズ・スターズ・スターズ・ ن ターズ・スターズ・スターズ・スターズ・ موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ك م ي ر ا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا 何故か私の思い出を表すことは何故か私の思い出を表すことは何故か اما بعد فيا ايها ا ا س ان ي ن ش ر ه وما يعبدون من دون الله فيقول أ ا ن ت م اضللتم عباديها أم هؤلاء ا ل س ب ي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم ولكن متعت وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تسكنون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 فتنه أ ت ص ب ر و ن وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ل و ل ا ء انزل علينا الملائكه اون راى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائك ة تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد امنا الى ما عملوا من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 وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا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 واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا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 ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعتلون إ ن هم إ ل ا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر إ ل ى ربك كيف مدر ل ش ا ي ل ج ع ل ه س ا ك ن ا ث م ج ع ل ن ا الشمس ع ل ن ا د ل س ي ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم س ب ا ت وجعل النهار نشورا وهو الذي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 وهذا م ا س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ذ ي خ ل ق من ا ل م ا ء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير ا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كان الكافر على ربه ظهيرا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما أسر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 و ى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا 「手をつけて」 ن ه ان ر خلفة ل م أراد أن يذكر او اراد شكورا